بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل وما وما اهنا مغش ذي القواد من رت فسنوا وهو بالموقن اعناكم مدنا فدل لا فكان قاد قوسين او ادنا فاوحى الى الغرب ما اوحى ما كذب الفؤاد ما را أبت مرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سنرة المنتمى عندها جنة المأوى إذ يغشى سنرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طرى لقد رآ من في ربه القدرا أبرأت بلات والعزى ومنات الحالدة المخرى فلكم الذكر وله الأنفى تلك إذا كزمة ضيزة إني إلا أسلام سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظلم اي يتبعون ان اضن وما تهوا الانفس ولقل جاءهم من ربهم الهدى اي يتبعون ان اضن وما تهوا الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل الانسان ما تمنا فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لن تغني شفاعة شيئا لله من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرمى إن الذين يؤمنون بالآخرة ليسمون الْمَلَائِكَةَ تسمية الأنثى وما لَهُم بغي من علم إن يتدعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعلم عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بهم طل عنه سبيله وهو أعلم بمن يهتلى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والقواحش إلا الأمم إن ربك واسع المغفرة, المغفرة. هو أعلم بكم إذا شأتم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطول أمها بكم فننفزكم أنفزكم هو أعلم بمن ارتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكنا أعينته علم الغيب فهو يرى أم لم ينبع بمن في صحب موسى وإبراهين الذي وفى ألا تذروا أجرد مزر أخرى ان ليس للإنسان إلا ما سعى وان ليس ما سعى سعيه سوف, سوف يرى ثم يجزى الجزاء الاوفى وان وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وانفى من نضفة إذا سمى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرا والمؤتفكة أهوى ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تدمارا هذا نذير من النذر الأولى أذبتها الأذفة ليس له من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجب وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ